لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى. وسهم فريق كذبوا وفريقا يقتلون